الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وأرم الربا فمن جاء now and we have fallen